ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اي يود احدكم ان تكون له جنته من نخيل وأعناب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 فأصابها إعصارٌ فيه نارٌ فاحترقت فأصابها إعصارٌ فيه نارٌ فاحترقت فأصابها إعصارٌ فيه نارٌ فاحترقت فأصابها إعصارٌ فيه نارٌ فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فيه نار فيه نار فيه نار فيه نار فيه نار فيه نار فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت رقت فحت رقت فحت رقت فحت رقت فحت رقت فحت رقت فحت رقت فحت رقت فحت رقت فحت رقت فاحترقت رقت فحت رقت فحت رقت فحت رقت فحت رقت فحت رقت فحت رقت فحت رقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون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 هم وقود النار، هم وقود النار، هم وقود النار، هم وقود النار، هم النار، وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود وأولئك هم وقود النار ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون والاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون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 ونقول ذوق عذاب الحريق ونقول ذوق عذاب الحريق ونقول ذوق عذاب الحريق ذوق عذاب الحريق ذوق عذاب الحريق ذوق عذاب الحريق ذوق عذاب الحريق ذوق عذاب الحريق ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد إن الذين <سؤال> كفروا بآياتنا سوف نصليهم <سؤال> نار سوف نصليهم <سؤال> نار سوف نصليهم <سؤال> نار سوف <سؤال> نصليهم نار سوف نصليهم نار سوف نصليهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها بدلناهم جلوداً غيرها ليذوق العذاب بدلناهم جلوداً غيرها ليذوق العذاب بدلناهم جلوداً غيرها العذاب إن الله كان عزيزا حكما يريدون أي يخرجوا من النار يريدون أي يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وما هم بخارجين منها وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس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 ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها قال النار مثواكم خالدين فيها قال النار مثواكم فِيهَا فيها قال النار مثواكم خالدين قال النار مثواكم خالدين فيها قال النار مثواكم خالدين فيها قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم وذقوا عذاب الحريق وذوق عذاب الحريق، وذوق عذاب الحريق، وذوق عذاب الحريق، وذوق عذاب الحريق، عذاب الحريق، عذاب الحريق، وذوق عذاب الحريق، وذوق عذاب الحريق، وذوق عذاب الحريق. <تسجيل> واستفتح وخاب كل جبار عنيد واستفتح وخاب كل <تسجيل> جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد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 من ورائه جهنم ويُسقى ماء الصديد من ورائه جهنم من ورائه جهنم ويُسقى ماء الصديد يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت يتجرعه وَلَا يكاد يسيغه ويأتيه الموت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ, مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتعشاجههم النار وتعشاجههم النار وتعشاجههم النار وتعشاجههم النار ولقد جعلنا في السماة برجا وزيناها للناضرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم وحفظناها من كل شيطان الرجيم وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين فاتبعه شهاب مبين فاتبعه شهاب مبين فاتبعه شهاب مبين فاتبعه شهاب مبين فاتبعه شهاب مبين شهاب مبين شهاب مبين وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن اعتدنا للظالمين نار إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإي يستغيث يغاث بمائك المهلي يشوي الوجوه وإي يستغيث يغاث بمائك المهلي يشوي الوجوه يشوى الوجوه يشوى الوجوه يشوى الوجوه يشوى الوجوه يشوى الوجوه, الوجوه بأس الشراب وسأت مرتفقة. قال ربي إني وهن العظم مني واشت على الرأس شيبة واشت الرأس شيبة الرأس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 قال فاذهب فإنا لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه لنحرقنه لنُحرقنا لنُحرقنا لنُحرقنا لنُحرقنا لنُحرقنا لنُحرقنا لنُحرقنا لنُحرقنا لنُحرقنا لنُحرقنا لنُحرقنا لنُحرقنا لنُحرقنا لنُحرقنا لَنُحَرِّقَنَّهُ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ في <تصفيق> فِي <تصفيق> الْيَمِّ نَسْفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ في <تصفيق> فِي الْيَمِّ نَسْفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ لَنُحَرِّقَنَّهُ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عوجهم النار ولا عن ظهورهم لا يكفون عوجهم النار لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عوجهم النار ولا ولا عن ظهورهم, ولا عن ظهورهم, ولا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولاهم ينصرون. قالوا حرقوا قالوا حرقوا قالوا حرقوا حرقوه أنصروا آلهتكم. قالوا حرقوا حرقوا حرقوه حرقوه حرقوه قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم قالوا حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه قالوا حرقوه وصروا آلهتكم إنكم تفعلين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم حَصَبُ جهنم حصب جهنم حصب جهنم, حصب جهنم أنتم لَهَا واردون أنتم لها واردون ثان يعطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي له في الدنيا خزي له في الدنيا خزي له في الدنيا خزي, خزي ونذ queueه يوم القيامه عذاب الحريق ونذ queueه يوم القيامه عذاب الحريق ونذ queueه عذاب الحريق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 عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق ونذيقوه يوم القيامه عذاب الحريق هذان خصمان احتصموا في ربهم هذان خصمان خصمان خصمان هذان خصمان احتصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار قطعت لهم ثياب من نار ثياب من نار ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُسْهَرُ بِهِ مَا فِي بطونهم وَالْجُلُودِ يُسْهَرُ بِهِ مَا فِي بطونهم وَالْجُلُودِ يُسْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ يُسْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ يُسْهَرُ بِهِ مَا بِهِ مَا بِهِ بِهِ يُصَهَّرُ بِهِ يُصَهَّرُ بِمَا فِي بُطُونِهِمْ وَالجُلُودِ وَلَهُم مَقَامٌ عَمِيقٌ حَديدٌ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ مِنْ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُ عَذَابِ الْحَرِيقِ وَذُوقُ عَذَابِ الْحَرِيقِ وَذُوقُ عَذَابِ الْحَرِيقِ وَذُوقُ عَذَابِ الْحَرِيقِ وذوقوا عذاب, وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا انفسهم فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار تلفح, وجوههم النار،, تلفح, وجوههم النار،, تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كاليلون ومن جاء بالسيئة فكبت وجههم في النار فكبت وجههم في النار فكبت وجههم في النار فكبت وجههم في النار هل تجزون إلا ما هل تجزون إلا ما كنتم تعملون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوا اقتلوا اقتلوه أوحرقوه اقتلوه أوحرقوه أوحرقوه أوحرقوه أوحرقوه اقتلوه أوحرقوه اقتلوه أوحرقوه اقتلوه أوحرقوه فقتُلهُ أَوْ حَرِق فقتُلُهُ أَ حَِق أَو حَرِق أَو حَرِق أَ حَرِق يَوْمَةُ قََّ بوجُوهم ف الن يَمَةُ قََّبوجوههُم ف الن يَومَةُ يوم تقلب وجوههم في النار، تقلب وجوههم في النار، تقلب وجوههم في النار، تقلب وجوههم في النار. يوم تقلب وجوههم في النار، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَهُمْ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها وهم يصرخون فيها وهم يصرخون فيها وهم يصرخون فيها, فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ أو ما يتذكر فيه من تذكر؟ وجاءكم نذير فذوقوا فمال الظالمين من نصير بسم الله الرحمن الرحيم وَالصَّافَّاتِ صَفًّا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا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 فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى فالتاليات ذكرى إِنَّ إِلَهَكُم لَواحِدٍ إِنَّ إِلَهَكُم لَواحِدٍ إِنَّ إِلَهَكُم لَواحِدٍ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّهَا زِينَةُ السَّمَا أَءِ بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ وَحِفْظًا من كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ وحفظاً من كل شيطان مارد وحفظاً من كل شيطان مارد.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 وحفظهم كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملائِ الأعلى ويقذفون ويقذفون ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب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 لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ظلل من النار ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون أ فمن حق عليه كلمة العذاب أ فأنت قذم في النار أ فأنت قذم في النار أفأنت تُقذّم في النار؟ أفأنت تُقذّم في النار؟ وكذلك حقّت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، أنهم أصحاب النار، أنهم أصحاب النار. أنهم أصحاب النار انهم اصحابا في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم في النار يسجرون ثم في النار يسجرون يسجرون يسجرون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 إن شجرة الزق مطعم الأثيم طعام الأثيم طعام الأثيم طعام الأثيم, الأثيم كلمة يغلي في البطون كلمة يغلي في البطن يغلي في البطن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 ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنت به تمترون وسقوا ما أنحمى ما وسقوا ما وشق مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ طع أمعاهم، وشق ما أنحمى من فقد طع أمعاهم، فقد طع أمعاهم، فقد طع أمعاهم، فقد طع بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوا والنجم إذا هوا إذا هوا إذا هوا والنجم إذا هوا والنجم إذا هوا والنجم إذا هوا والنجم إذا هوا يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوق مس سقر يوم يسحبون في النار على وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ذوقوا مس سقر تنفر لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والانس إن استطعتم إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسلوا عليكم شواذ منا يُرسلوا عليكُ ما شواظٌ من نار، شواظٌ من نار، شواظٌ من نار، شواظٌ من نار. يُرسلوا عليكُ ما من نار. يُرسلوا عليكُ ما شوَى ظُنْ من نارٍ ونُحاسٍ فَلا تنتصران فَلا تنتصران فَبِأي آلٍ رَبَّكُمَا تكذبانَ ثُمَّ إِنَّكُمْ أيها الظالُونَ المكذبون لا آكلون من شجر من زقوم. لا آكلون من شجر من زقوم. فمالئون منها البطون. فمالئون منها البطون. فشاربون عليه من الحميم. فشاربون عليه من الحميم. فشاربون شربالهيم هذا نزلهم يوم الدين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين, وجعلناها رجوماً للشياطين رجوم الشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وان لمسنا السماء فوجدناها فوجدناها مليئه حرسا شديدا فوجدناها مليئه حرسا شديدا وشهبا فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا ملئت حرسا شديدا وشهبا وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدَا يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدَا يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدَا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ عَذَابُ الْحَرِيقِ عَذَابُ الْحَرِيقِ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ وله عذاب الحريق وله عذاب الحريق وله عذاب الحريق وله عذاب الحريق وله عذاب الحريق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ ان كل نفس لما عليها حافظ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى نَارًا تَلَظَّى نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية, نار حامية وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية كلا لينبذن في الحطمة وما ادراك ما الحطمة وما ادراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله نار الله نار الله المقدسه التي تطلع على الافئده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدده